دون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال و آن Oh, no. ah. وتلك الامسان ننظر le love Thank yeah. you. Oh हां हां हां ترجمة Yeah O consume living. وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ فِي ta oh, إلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء يا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 in